في هذه الآية الكريمة عن مجالسة الخائضين في آياته ولم يبين كيفية خوضهم فيها التي هي سبب منع مجالستهم ولم يذكر حكم مجالستهم هنا وبيّن ذلك كله في موضع آخر فبيّن أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء بقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم الآية وبيّن أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم بقوله إنكم اذا مثلهم وبيّن حكم من جالسهم ناسيا ثم تذكر بقوله هنا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين كما في سورة النساء قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي الآيات قوله هذا ربي في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك كما روى عن ابن عباس وغيره ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله ومراده هذا ربي في زعمكم الباطل أو أنه حذف أداة استفهام الإنكار والقرآن يبين بطلان الأول وصحة الثاني أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم في قوله وما كان من المشركين في أدة آيات ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما وأما كونه جازما موقناً بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه ترتيب قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره بالفاء على قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فدل على أنه قال ذلك موقنا مناظرا ومحاجا لهم كما دل عليه قوله تعالى وحاجه قومه الآية قوله وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه الآية والعلم عند الله تعالى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد بينه قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم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 ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن؟ الآية وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم كما في قوله لا أحب الآفلين لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها وقد استدل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء الربوبية في قوله لا أحب الآفلين فعدم إدخال هذه الحجة في قوله وتلك حجتنا غير ظاهر وبما ذكرنا من شمول الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذكر تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه السورة الكريمة لو أشركوا بالله لحبط جميع أعمالهم وصرح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبينا والأنبياء قبله عليهم كلهم صلوات الله وسلامه وهو قوله ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لأن اشركت ليحبطن عملك الآية وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كقوله قل إن كان للرحمن ولد الآية على القول بأن إن شرطية وقوله لو أردنا أن نتخذ لهوا الآية وقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا الآية قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أي لا أحد أظلم ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ونظيرها قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وقد بين الله تعالى كذبهم في افترائهم هذا حيث تحدى جميع العرب بصورة واحدة منه كما ذكره تعالى في البقرة بقوله فأتوا بصورة من مثله وفي يونس بقوله قل فأتوا بسورة مثله وتحداهم في هود بعشر سور مثله في قوله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وتحداهم به كله في الطور بقوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ثم صرح في سورة بني إسرائيل بعجز جميع الخلائق عن الاتيان بمثله في قوله لا اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فاتضح بطلان دعواهم الكاذبة قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم الآية لم يصرحنا بالشيء الذي بسطوا إليه الأيدي ولكنه أشار إلى أنه التعذيب بقوله أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآية وصرح بذلك في قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وبيّن في مواضع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول بالسوء كقوله ويبسطوا إليكم أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بالسوء، وقوله لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي الآية أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته